ونستغفرهم ونرد بالله من سنة في الآتنائها من يهدد الله كلام الله في كل حياته ويشهد أن الله حقه لا شريك له ويشهد أن يا ايها الذين امنوا اامنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ۖ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ۗ ان الله كان يا ايها الذين امنوا اامنوا بالله وقولا شديدا يشلحكم اعمالكم ويشل لكم جنونكم ومن يسعدنا ان ورثوا فوزا عظيما اما بعد فان يرقاموا على الانداس كل المحدثات بس. الله يا استاذ ها على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول الوقت رذوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدار قطني بسند ضعيف جدا قال الشارح رحمه الله وعن أبي محذورة بفتح المين وسكون الحاء المؤمنة وضم الذال المعجمة بعد الواورة وخط لي كتابه على أقوال اصحوا سمره نميا سمره ابن معيان بكسر قال اصحوا بكسر الميم وسكون العين المهمله وبفتح المثنيه التختيه وقال ابن عبد البر اتفق العالمون بطريق انساب قريش أن نسمى أبي محذورة أوس وأبو محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلم عام الفتح وأقام بمكة إلى أن مات يؤذن بها للصلاوات مات سنة تسعين وخمسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول الوقت أي للصلاة المفروضة رضوان الله أي يحصل بأدائها فيه رضوان الله تعالى لفاعلها وأوسطه رحمة منه تعالى أي تحصل لفاعل الصلاة فيه ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ وآخره عفو الله ولا عفو إلا عن ذنبه أخرجه الدار بسند ضعيف لأنه من رواية ياقوب بن الوليد المدني قال أحمد كان من الكذابين الكبار وكذبه بن معين وتركه النسائي ونسبه ابن حبان إلى الوضع كذا في حواش القاضي وفي الشرح ان في اسناده ابراهيم بن زكريا البجلي وهو متهم ولذا قال المصنف جدا مؤكدا لضعفه وقدمنا اعراب جدا ولا يقال انه يشهد له الحديث التالي الحديث يعني لما جاءه من حديث قد ذكرنا موضوعه داعي للكلام على ما فيه من فهو كان على الاقل ضعيف كان ممكن تقول كل هذه الاشياء لعمر الازرمه طرق غير اتفق فده موضوع لا داعي فصل لم قال فلا يقال انه يشد له قال مصليب رحمه الله والترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف ايضا قال الشارح رحمه الله وهو قوله والترمذي من حديث ابن عمر في ذكر اول الوقت واخره دون الاوسط وهو ضعيف ايضا فيه يعقوب بن الوليد ايضا وفيه ما سريد. وإنما قلنا لا يصح شاهدا لأن الشاهد والمشهود, والمشهود له فيهما من قال الأئمة إنه كذاب فكيف يكون شاهدا أو مشهودا له وفي الباب عن جابر وابن عباس وأنس وكلها ضعيفة وفيه عن علي رضي الله عنه رواية موسى بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال البيعقي إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب مع أنه معلول فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا قال الحاكم لا أعرف فيه حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة وإنما الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا قلت أي الشارع رحمه الله إذا صح هذا الموقوف فله حكم الرفع لأنه لا يقال في الفضائل بالرأي وفيه احتمال ولكن هذه الأحاديث وإن لم تصح فالمحافظة من صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة في أول الوقت دالة على أفضليته وغير ذلك من الشوائد التي قدمناها <تصفيق> مش لازم اكو tanta قلت اطلعني أه... مره بالله تعالى موضوع قال في لحظه الوقت الاول من صلاه الله والوقت الاخر عظم الله بموضوع انا لاثبت الي والنبي بين هذين المجال وقت بين صلاه بين هذين الوقت يبقى ذلك ما قال هو صحيح بناءه ومما ان افضل من افضليه من الاحاديث الوارده في ذلك وفي دوائر شعب النبي صلى في, في روى الترميلي في السنن وأحمد في مسندي أيضا الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة لوقتها لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز وجل في نسخة منسخ الترميلي بأدث ستناء أي إلا مرتين ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز وجل قال مصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه الخمسة, أخرجه الخمسة إلا النسائل وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا زجتين أي ركعتين الفجر كما يفسره ما بعده أخرجه خمسة إلا النسائي وأخرجه أحمد والدار قطمي قالت النذي إنه غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى والحديث دليل على تحريم النافذة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر وذلك لأنه وإن كان لفظه نفيا فهو في معنى النهي وأصل النهي التحريم قال الترميلي أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركاته الفجر قال المصنف دعوة ترمذي الإجماع عجيب فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره وقال الحسن البصري لا بأس بها وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته الصلاة في الليل والمراد ببعد الفجر بعد طلوعه كما دل عليه قوله وفي رواية عبد الرزاق أي عن ابن عمر لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعته في وكما يدل له أيها الحديث التالي قال رék Cube الله أن رسول الله صلى الله وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ويؤخ المسائل في رواية ابن الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فجر Preolinウمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أي ركعتين ركعتين الفجر كما يفسره ما بعده خرج الخمسة خمسه الا المسائي واخرجه احمد والطرق هي قال ذلك يمكنه لا يعرف إلا من حديث دعامه النموساء والحديث دليل على تحريم نطقه والحديث دليل على تحريم ناشته بعد طلوع الفجر قبل صلاهه قبل سنه الفجر وذلك لانه وإن كان لفظه مجاز فهو في معنى النهي والنجي كذلك الصلاة الى بقى أو صلاة يعني من حيث الشرعية لأن الصلاة معتش بها مكهولة ولو أنها تفعل من طرف الناس يعني لهذا المصولين قال وأصل النهي التحريم يعني وورد بلقر عن ابن عبدالله عمر لكن روه ابو داود عن يسار قال وآني ابن عمرا وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم رائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين هنا فيه يعني وضوح أكثر من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى, عنه تعالى وذكره النهي اللي هو قرده نزل وذكره النهي صريحة. صراحة في ذلك لأن النبي خير ليبلغ شاهدكم رائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سيدتين إذن هذه الإبارة واضحة وفيه كذلك السعيد المسيب إبارة حبوة جداً يقول لهم يعلم المسيب أنه رأى رجلاً يصلي بعد طبوع الفجر أكثر من ركع بيني يغفر الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة فقال لا. ولكن يُعذبك عن فلاك في في السنة هذا يُعذبه من دلشفتك دلشفتك أي عن يعذبك في مجلنة مجلنة ده شبكة دلت عصرية على الصلاة الدنيا عدم نرضي شغانه جنة يُعذبوني عن الصلاة هذا يُعذبك عن فلاك السنة وهينما يُعذبك على مال على فلاك السنة إذا ترسخ ناصر في ترواية ترواية من جنة أول مئة هذا الشغل اللي تعناه الناس في الباركة والمقصود قال فلميه أجمع أجل العلم إلا كراهج يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركع انتهي الفجر قال المصنف دعوة فلميلي الإجماع وإن الفلاح فيه مشهور حكاه من المندر وقيه وقال الحسن البصري لا بأس لها وكان مالك يرى أن, أن يفعله من فاكته الشباة في الليل يعني كان هذا هو انظار لذكر إجماع من الكلمتي على من وافق من النص يعني هو عند النص ومن دام العلم ولم يجعل اعتبار لمن خالف النص لذلك اعاد احمد بن محمد جميل في كل ما قاله النص فالاتجاه اليه بمخالفته للنص فكل من قال بخلاف ذلك خالف النص كما راى عبد الله بن قال خرج علينا كان يصلي هو قال أنا أصلي أنا آه عن ذلك وقال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كان طبعا في المسيط في هذا النفس المعنى لأنه الإزماع هذا الخبيل لذلك المجمع المخصول لأنه كل معنا قاله بنفس المقول والمراد في بعد إذن بعد, طلوع بعد طلوعه كما تل عليه قوله وفي رواية عبد أي عن ابن عمر لا ثلاث بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر كما يدل له قوله يعني ركعتين الفجر إلا ركعتين الفجر وذلك به مكعتين الفجر بهذا الفلحة الشرعي هي ما السنة وليس الفردة كما الفجر يتلق على الفريدة يتلق على السنة كما يتلق على الفريدة فقط نعم وكما يدل عليه له قوله صده قال المصنف رحمه الله ومثله للدار قطني عن ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما نعم. قال الشارف رحمه الله وهو قوله ومثله للدار قطني عن ابن عمر بن العاص فإنهما فسر المراد بعد الفجر وهذا وقت سادس من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وقد عرفت الخمسة الأوقات مما مضى إلا أنه قد عورض النهي عن الصلاة بعد العصر التي هو أحد الستة الأوقات من حديث التاريخ فقالت إنو مثله إدارة قطنية عن ابن عمر بن العز ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه ومثله إدارة قطنية عن ابن عمر ابن العاص إنه ممتس على المرادة لدعدي فيه هذا وقت سالس من من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وقد عرشتها نهي عن الصلاة فيها مع جواس صلاة ركعتين في سبيل هو سنهي المطلق يعني مع جواز النافذه اللي هي نافذه الفجر يعني كيسمع يقول هي من اوقات الصلاه فالاوقات الصلاه دي مبنيه على اساس النافذه الامام مطلقه غاضي ليس مطلقه وينما له عن عند ما زاد ركعه الفجر يعني يوجد تدخل في ذاك الوقت اي صلاه بس هو ماذا لا في ذاك الوقت نعم هو من فهذا رحمه الله قال وهذا وقت نسيس من أوقات التنوية عن الصلاة فيها وقد عرفت الخمسة الأوقات مما مضى إلا أنه قد عورد النهي عن الصلاة بعد العصر الذي هو أحد الستة الأوقات وكذلك عموم الصلاة الأدلة وكرناها حتى بعد الفجر فيما جاء النهي عنه ثم جاءت جاء جزاثية في حالة الشغوق عندما حاجب السمس يبزق وعندما حاجب السمس تنين الغروب نعم طب هذه ليس لكما قال لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا رفعتين ويقول نخل من الله فانتا يخال معنا نسف لكما ترقتنا على عدد الله عنه لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا رفعتين ماذا؟ سلم معنا لا يسلم معنا إن كان هذا بقوة عزل باركبنه لا لازم ان انا يعود رجل اذا انا قلت سيوات رجل سنبليه فيه وقال وجهت هذا اله نعم اشيخ فيه نفس المعنى نفس المعنى ذكر بقى حديث عمر الذي فكره هنة السبنه اه بركاته اه مسابه شيخ ربيه عبدالله بن عمر لا صلاة بعد صلاة الفجر الا رسعتين لا مات بعد صلاة الفجر للتركيز لازم تجي المراجعه على صلاه المعنى بعد صلاه الفجر بعد المنابه الا بعد صلاه الفجر بعد الفجر تحتاج لا مراجعه دقه بغض النظر احتاج من راجع يشوف صوره درقه سندلقه شيء رابط مايش ايك فاكير الان لازم رجل سنة رغضني تحدي ذاتها المطبوعة المطبوعة الكتاب يعني لتأكدي من ان هذه العبارة التانية هي لا صلاة بعد الفشري الا ركعتين هذا يكون العبارة صحيحة, صحيحة وموافقة لما بكره المسلم في حين هم هذه المسخة قيم وارفقة المطبوعة فراها صحيحة فيها لا صلاة بعد صلة الفقيم ماذا؟ نعم نجد الرجل التالي بعد بعد فهذا هي لا سباك بعدها صلاة الفجر كل ركعتين هنا هذا مصبح هي مع النصوص انها هي بعد الأخر وما هما هذين ركعتين هذين ركعتين الشيخ لعله هما لم يصليها قبل, قبل الفرق يصليناه مثل ركبة بعد الفرق ما ولا يزوج عليها وساكة في معلمات في الصلاة دي بعد دخول الفجر وعليكم السلام <سؤال> انا هو ذكرنا وذكرنا بعده بقول التجري اي وعليه السلام و ان عليكم السلام ورحمه الله هذا شيء بلا لا واضح ان وهي بعد انفجري كأنها مدام أنها تصلى قد تصلى بعد فمعورة النصوص قد قال شبه أربعين فخالص عريقا لم أكن تصلى رجع القليل فصلي سأخره النبي على ذلك يصبح هذا استثناء هذا مع النسخة الأخرى هذا يتم المراجعة فإذا كانت النسخة تبينة من النسخة الصحيحة لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا رفعتين هنا تخصيص بالصلاة بعد الفجر يعني مقصود بها بعد صلاة الفجر الروايه لا لا لا انا ما امشي الروايه في حد ذاتها روايات رسميه واش بيع واش بيع لا ابا روايات رسميه من ولا مستفاه تكون دي حاجه احنا من مزيه المنعم لا لا طب لا طب ولا فايده انا اللي انا راي انا شايفك مش بالضعر غلاغا لان حتى لو كان ضعيفا لو نسلم لبعضه يشفلنا مقريرا وحد ووجد له طائق حتى بعد صلاة الفجر ووجد له تغرقا تعالى صلاة الأربعة فيقول له شاهدا لجوز الصلاة بعد ما هذا بعد صلاة الفجر فأحنا الآن رأنا نحاوز ونتكلمه على خذية الصلاة لهل هي بعد الصلاة الوقع حيث عطلها مره بعد الفجر كلها ركعتها الفجر والآن هو يقولها صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين فكأن هذه المشركات نهلة عن الصلاة بعد الفجر خصة بماذا؟ بهذا النصر فيصبح سياقها في هذا المقام غير سليم كان لابد أن تصرف المواطن الأخرى وييتكلم عن الصلاة بعد الضرير بعد العصر وبعد الفجر فهذا المرابع إن شاء الله بالله قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أمي سلمة رضي الله وعنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر ثم ودخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهم الآن فقلت أبنقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه أحمد قال الشارح رحمه الله وعنهم سلمت رضي الله عنها قالت الله صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر ثم ودخل بيتي فصلى ركعتين فسأمته في سؤالها ما يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصليهما قبل ذلك عندها وأنها قد كانت علمت بالنهي واستنكرت مخالفة الفعل له فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر قد بيّن التشاغل له صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه ناس من عبد القيس وفي رواية عن ابن عباس عند الترميذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصليتهم الآن أي قضاء عن ذلك وقد فهمت أم سلمة أنهما قضاء فلذا قالت قلت أفنقضيهما, أفنقضيهما إذا فاتتا أي كما قضيتهما في هذا الوقت قال لا أي لا تقضوهما في ذلك الوقت بقرينة السياق وإن كان النهي غير مقيد أخرجه أحمد إلا أنه ستت عليه المصنف هنا وقال بعد سياقه في فتح الباري إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ولم يبين هناك وجه ضعفها وما كان يحسن منه أن يسكت هنا عما قيل فيه والحديث دليل على ما سلف أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائفه صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> وقد دل على هذا حديث عائشة أن النبي صلى... أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال أخرجه أبو داود ولكن قال البيقي الذي اختص به صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على الركعتين لأصل القضاء انتهى ولا يخفى أن حديث أم سلمة المذكور يرد هذا القول ويدل على أن القضاء خاص به أيضا هذا الذي أخرجه أبو داود وهو الذي أشار إليه مصنف بقوله, في بقوله ولأبي داود عن عائشة بمعناه تقدم الكلام فيه يقول رحمه الله صلى الله عليه وسلم وعنكم السلامة رضي الله عنها قال رسول الله قال عسرة ثم دفن بيك فصل ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهم الآن فقلت أذنخ بهما إذا فاتك قال لا أخرجه أحملك وعن أولي الشريعة رضي الله تعالى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصره ما كفل فيك فصلى رفعتين في سؤالها ما يدل على أنه صلى لم يصليهما قبل ذلك عندها أو أنها قد كانت علمت بالنهي فاستنكرت مخالفة فيه له أو أنها ماذا هذا الشك لماذا هذا الشك منه؟ الله لماذا هو الكل تصنف؟ لماذا منه هذا الشك منه لا نهائي؟ نعم. لان عدم جمع المت و رقم الحدود، طالحدس هذا الحكم، الشك يجابان هذا، لو جمعت رقم الحديث لجرات الباب ما كان يصل الى ماذا؟ الى هذا الشك منه فتقضي وينعاد، لا يقول من ماي. جمع الطرق فالبعت عن الطرق لذا جمع الطرق ستزيل هذه الاشكالية او انها قد كانت علمت بالنهي فاستنكرت هي علمت بالنهي فاستنكرت لو القصة وهي في البخار وغيره <تصفيق> او انها او انها قد كانت علمت بالنهي قال في سؤالها ما دل على انه صلى الله عليه لم يصليهما قبل ذلك عندها وصلىهم أو أنها عمت بالنائي هي اول مره يصليها او علمت بالتهي خيرنا انا ما تنسى بس هو واضح ايه جاء الشك لماذا لانه ما عول على او أخرى الصحيحة اخرى صحيحه صرا ادريت منها هذه الروايات من؟ اشهد هو باع في اصول في الصحاح البخاري وفي مسلم والترمذي وغير المحل اخرى الروايه صحيحه انها راته فيصلي فالفات الزاده مش هي السائده فماذا فعلت ارتبت الجارية فقالتها سليه فإن اشار اليك فتوقفي وقولي له كنت قد نهيت عن الصلاة بعد الاصر فها انا اراكت الصدق يعني هي الان اوها الثانية هي الصباح والأولى ما هو الشي سواب صلىها أول مرة وهي أغطى النهي إذن يصبح الأول مع التالية يعني الأولية الصحيحة أنها ليس لأول مرة صلىها أول مرة وهي قد عادت بالنهي فأغطى في الجامل تخبرها فهذا ما جعل في رواية الإمام أحمد حكم عليها ابن حجر ضد عزي كش حجر بالطعمه كما فان هذه الميديه مخالفه في وثوقه المخالف اسمه غير النبيات الاشن من الاخري المغارب لان مخالفه لها ولهذا حكم عليها بالطعد اذا قال يا ابن او ان ان قد علمت بالنهي فانكرت مخالفه التشيع لباكو فقالك ثوبين فقالت ثوبين عن الركعتين بعد الظهر واذا اشرنا الفاشر في فايدة هذا النصر عم سلمان في فايدة في ما سبق <تصفيق> النصر بكرناها الافيش تساوي القول مع الفايدة وانها نهار ثم صلى فجعلتهم في مركبة واحدة ومقابل علم قصير له نهيت وها انا الراكة تصلي فجعلتهم في مركبة واحدة والمتاخر وباله قال <تصفيق> الفايد والمتأخر هو الفعل دمنا نحنها في قرطبة على المسيح بيه النبي بينا لها ذلك قد بينا قال قد بينا الشامل له صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ناس من عبد القيس وفي رواية علي بن عباس عند الترميلي أنه صلى الله عليه وسلم أتاه مال فشغله عن الرفعتين بعد الضوار فسليتهم الآن أي قضاء عن ذلك وقد فهمتهم مسلمة أنهما قضاء فلذلك قالت قلت أبا نقضي ما إذا فاتتا أي فما قضيتمنا في هذا الوقت قال لا أي لا ما في هذا الوقت بقريمة السياق وإن كان النفي غير مقيم رجع أعمل إلا أنه شكت عليه المصنف هنا وقال بعد سياقه له في فتح الباري أنها رواية ضعيفة لا تقوم بها قجة ولم يبين ذلك وجه ضعفها وما كان يحسن منه أن يسكت هنا عما قيلت فالشيخنا عصمي يعني يحسن الحديث الا انه يحكم على زياده اذن قضي ما اذا قالت قال لا بالشذوذ لكن على تلك الزياده اذن ما قال لا بالشدود لأما خالفت الريوات الأخرى التي هي في غير الإمام أحمد داني إذن هذا هو النص الذي يجب والحديث هذا دليل على ما سلب من القباح في ذلك الوقت كان من خسائسه وفي حدث هو ليتمه خسائسه ولذلك عادشة رضي الله تعالى عنها بينت العلة في صلاة تلك الرسعتين في البيت فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد, في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم هو أبو طالب يعني هذه الرواية كأن عكشة بينت أن صلاة النبي لترك الركعتين لما داوم عليهما صلاهما في البيت مخافة أن يثقل لأن القصلة لا. إيش القصلة في أفعاله لاقتدابه والتشريح لأن القصلة لاقتدابه والتشريح عتمتم؟ نعودكم الرواية عن البقاري نعم وكان النبي, وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل على امته لا اهي ده مش فاهم ما كنتش في بيتنا قلت انا, أنا في البيت سامر من الرواش <تصفيق> لقالت وكان النبي يصليهما ولا يصليهما في المسجد ولا حقرير ما عمجي مقبرة في بيوت المسجد ما عمجي ولا يصليهما في المسجد والمقصود في بيوت المسجد صريحة أنها مالة في بيوت ثم عملت رضي الله تعالى عنها ورضاها مخافة أن يذفل على قمته وكان يحب ما يخفف عنهم طب من باب النصيحه الاخويه يعني يرو قدامه هذا وكذا حتى يجي شغل زوجته بال... بالعلمي يعطيها انت تبي تقول لها هذه المسائل احيدي يا فلان يعني شغل من غير قصف تقول هي تبحث تقول لي تبحث انت يعني توقع منك انت بعدها ايش هو الاشارات يعني من باب الفائده لاهل ده كله من الان الحمد لله في كان كمبيوتر ولا لا فإن كومبيوتر جاء الواشي المسألة تقول لنا جاء هذه حلت راجع هذه المسألة وشي قال فيها وشي تجاه المقاري في رأيدي ذلك وشي معي عندك ما عليك أن تتبع بذلك هنا البرأة ستدخلها معك في البحث العلمي ولو أنها ما تريد ذلك عنه فرغم أنزا قلت بحث في المسألة وشي تتبع بذلك بحثي ذلك عنها وحلت راجع التطور وحلت بحثي كلا بحثة فأنت الآن بدون شعور تل فالشيخ يوسف قال ده عند الحلقه لازم نروف على الاقل وجده شيء في المغرب اللي بهال في هذا الموضوعه تصلح لها بده انت ففتحت لها ماذا باب البحث ولا عنها من ثم تذوق طعما وحلا وما كما قال البليري ولو تذق من حلواه طعما وشغل ناظر البليري يا قصيده لا التعلم واجتهدت بل ولو ذخت من حلواغ معنا يعني بحثني لا اثرت التعلم واشتهى حتى وشعنا يقول أو في معنى ما يقول هذا يخليه يخليه دم شعور تخرج هذا ما ركيت ربع خمسه ما جيت من الكتاب الا وهي مشت معك مالك شوف طيب في البحث العلمي واشغلت بما يهد علي رساله ده ولازم تبعد الاه دي كتبه هنا في الوقت ما تلزم انت تصبح لازم انت تجد لنفسك على باب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يذفع على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم يعني عائشة رضي الله قال كأنه إلا رأوه يكتب به هذا مما يدل على أنه ممان ليس خاص به يا صلى الله عليه وسلم بل فبك من الآثار ما يفعله عدم خصوصية وهو فعل الزبيت رضي الله تعالى عنه والضبط في المسجد فانا <تصفيق> شربه الزبير يمشي وجاء عمر ونهاه عن ذلك قال لا تبعد مخافه ان الناس يروا بيطعل طب والله فعلي فعلي. فعلي. في في من ما اللي تعرف سنه النبي ولا وصى فانك قال هذا مخالف ليمان فيه بعده انه يعني ما يعتقد والله يعني بالامور التعبديه يعني طاعه الايمان ليس لكل امر فهذا عمر الخطاب ينهاه ويقول اوه ما تركته ولما نهى من رسمان عن المتعة في الحج ما نفع عليه عن المطال قال نفع على صوته لبيك وهم حمرا حتى يعلم أن هذا كلنا نفع على عهد من على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسجمه لذلك الموقت عن ذلك هذا هو اليوم الذي هو أكبر من هذا هو فعل الزبال داخل مسجد والنهي عمر له وتلسقه بذلك يدل على أن الأمر عثمان بخصية هنا قولها سريح في ذلك طول ديال اليروي فهمها يعني نعم شيخه اليروي الحديث ذكرنا فهمها يعني حكيت ما شاء الله و هذا ماشي شنو ما سالا سالا عن احدا معليش معليش انا جبنا ولا وشي انا الحقيقه يقول لها يعني دايرينها في المعارف و نتكلم و تبغيو ما شاء الله تفضل عن مقدام ابن شريحي هم أبيه قام. قلت عائشة عن الصلاة بعد المصنقف فقال صلي إن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا خلعت الشمس في معادها أنها سئلت وصلاة عند Dafgiy Is phl millionsعين سلت وعادها عن الصلاة بعد العصر فقالت صلي إن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك Shortogenic عن الصلاة إذا طلعت الشمس ذري العصر أنهم <مم> ظهروا العصوط سألها عن الصلاة بعد العصر فقالت ص <مم> فقد انما نها انما نها عطامك اهل اليمن ان الصلاه اذا طلعت الشمس بس. يعني بلغة يعني بدل الاصر من كاش لما يجيها والله هذا الجيل لا رفع سنه بعد فعل شمس هو عليه عليها اصبحت سنه ركعتين بعد ما بعد العصر قال والحديث يدل على ما شجب من أن القضاء في ذلك الوقت كان من فصائل صلى الله عليه وسلم وقد دل على ذلك حديث عائشه انه كان يصلي بعد العصر وينها عنها هذا الحديث ضعيف ويواصل وينها عن الوصال الشطر الثاني هو صحيح حديث هذا ضعيف لكن الشطر الثاني منه صحيح اخرجه ابو داوود ولكن قال البيقي الذي اختص به صلوه المداومه على ركعتين بعد العصر لا حتى القضاء يعني داوم وقد داوم ولو أن البيه في حول أن يبرد عليه من عليهم النبي صلى الله بعد ذاك القضاء ودوم الصحابة عليهم وعائشة بينت ذلك ولا يخف أن حديث أم سلمت بمذكور يرد هذا القول ويدل على أن القضاء خاص به أيضا هذا كله مع بعض قادمة الجيادة في عدلات أم سلم رضي الله تعالى ورضاها وهذا الذي أخرجه داودا وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله في الحديث السعو فضل قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي داود عن عائشة بمعناه قال الشارح رحمه الله ولأبي داود عن عائشة بمعناه تقدم الكلام فيه فيكان المصنف عاما عصي وينهى عنها ويواصل وينهى عن لك نظر بما نفسه لك بما قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأنام قالش وراه المشكل العين الله يجيب النادين إذا كانت طريقة قد زمان فالنادينه زمان يعني في هذاك الوقت أصبح وقت مغربي وقت العشاء وما دخلها وقت العشاء وقت الناس لا تغيرها فيه في عشاء ممكن أن تغيرها في العشاء أخذ العشاء قد زمان سليم ها هذاك الذي رأس هذا وواحد راح بيحب يرقص في ذاك الوقت تشيل اه او ثاني خليل يجيك العاد طيب وش را قال ابن ما في شيء ما في اي شيء يستفاد منه بعد ذلك ولا اي اجابه ليه هذا كان بين العصر والجمعه يقولك لا يجمعوا اذا بين بين العصر والجمعة لا لانهم اشيفين أن الجمعة صلاه مستقله في خلالها هي بدل عن أنا طهري ما فيش مالك كلية في هذا الحمراء لكن لما ودينا ترجع إلى مالك إلى التعاصيلات ما دام في هذا الوقت تقربنا الوقت فلاسه أصبح وقت مالا وقت العشاء شرع أصبح وقت له شرع عم إذن ما أصبح وقت له كل النواة اللي هي صادحة مرتبطة برين أصبح وقتها لا إشكالة لا لا ما يعني شو يجب في هذا ما يتفقدم جمعة وما يتفقدم ها هو هو اقول لكن هذا وقتها فصلناها مع بعض لا, لا. انتبهت استوري هذا خاص بالنسبة للاشتراك عندي انا خاص بالاصحاب الاسداد والاهداء مثل كل انسان لله ان فقط صعب ليه, ليه مال. مال. مالبنى مالبنى مالبنى. ما ما قررت لان هذا الاقتراف ما تنفذ بها بان صلى الله عليه واله وسلم وهو المعلم وانما علمه من أسماء لما كانت حامل وخاشيه ان ناتي اشتبه انه يحبسه حابس فقال لها فقودي اللهم محل حيث عبستان فلا أدري يعني كثير من أهل العلم جيد من الشيخ ناصر حكيت يتنبه لهذه الجزئية وهو الجمع بين قوله لها على المرأة وفعله صلى الله عليه وسلم في ماذا في تلبيته فهو مجترة وقال اللهم محل حيث عبستان لأن الأسباب متوفرة كلها للعمرة دي. فإذا طارق طارق يصبح محل حيث ده. فإذا به الآن حادث الاشتراك فنشمرته وجوده كعلمين لا هي الآن يسقط الاجتماع وإنا مجمعون ليس فعلش في هذا الوقت إذا ما صليت جمعة يصبح لحق ثمان ولو ان هذا اللي قالوها اعرف تبع لابن لمن الامام الشوكاني لا لا في حد صحابه مش واحدها ما في ما فيش واحد من حد من الصحابه بل ما فعلوه التابعون على عصر من هو الذي لم يكتب له يبي عبد الله سبحانه وتعالى انه صلوها ظهرا فراده لما لم يكتب له صلوها ظهرا معنا فراده ثم انسى يا اشبهه صلوا ظهرا هو الآن كان معاه في البيت عشان يصلي المسلم هم هم. <تصفيق> هو ما خرج للنازل فهذا الزيادة انه ما صليت مليش منها يستمثل يكون راحت تنقوا في المشروع معها وبعدها طيب عبد النظر الشيح بعد احنا ليس لذلك لجب الجمعة الوجود اذا جماعة الوجود صليوها ماذا كبيرا والان اذا لنصلي الجمعة يصبح حقنا وجود سنبطوها بكل مرأة الان الهيئة مثل هذه الحالة وهذه الكلام في الحال لو كان ان الجمعة طويلة مستقلالة واضح لو أن الفوري الجمعة فريدت الصلاة هي واحدة استقلالاً ليس بدمع نتوح ثم كان ممكن كل هذه الكلام وهذه التأويلات في مرأة إذا فريدت حتى المرأة لا تصلي فيهم جمعة إذا ما جاءت المشهدين أنها طريقها تجل جمعة صدتها بالمشهدين ولكن تجل جمعة صدتها بالجماعة ما تجل أنها ما جاءت لا تصلي في جمعة ولا شيء لكن لما كانت ذكلت المرأة جاء لم تلاتي الجمعة والصاحب الإعدادة للمشهدين أنه يعصدوها مانا دارا كذلك ان من لم يصل الجمعه شيئا ما دارا ومن ادرك ركعتين من صلاه الفل فليتم له يدرك حتى في صلاه الظهر اربعه في صلاه الظهر هذه مشكله تقول ايه يعني الجمعه بدل ان يعني اقطع الجماعه يعني هذا الفرق بين المذهب وهذه الى بس شكه... diciamo اه لو حصل كان مصاب ليه وهو ده اللي احنا مش فاهمين ده لما اول العيشه هي سماعه سماعه اربعه ثالثه الشيء اللي اتصف في بتاريخ <تصف> هو ده اللي بيجي هو الان هو تواخ تقريبا ثم لما قام الير من ما بيقبلش ذا ذلك ود كان مجرده ماذا وحتى اخر ان الاهم الامام مالا شغا اذا سلم الامام وعلم ان الجماعه يشي ما ماذا الركعه الثانيه تعشى ولا دي وقعت هنا طبعا على اله يقول انه يركع ثاني لان لازم يتحمل عكس مال لا يطلب ود يجود ما تذكر يعود لازم يرجع مباشره كان فيه شعل الله عز وجل في نوشو سلواري اي حاجه تماما على طلبه في تشريع المشاليات الحدوديه والقبره للناس ما يبرزاش قال هي اكتت بقى يعني قائمة. هذا خاص بتحيه الفجر واما اذا قام الى رابعه وهو فيت المغربي واستدم قائما يعود الى ال ام لان المغرب ثلاث ركعات وقال ان إن استتمى حائما يتكلم في السياق على فرق التشافه دي وأن يصبح متعامل في صلاة الصلاة ثالثية أربعين وتبطروا صلاة وبعد ذلك يجب أن يعود ويجلس ولو استتمى قائما ولو قرأ نصيب الفاتحة ولو فعلى ما فعل يعود حتى ولو ركع وتذكر يجلس ويتشهد ويشب السياق لك شو سميتها؟ لذلك اظنوا بتاع كتاق ابو رافع يا بابا. لا. خليها هيك بس. تزيد برلها الجار وتدي ذاك. شوف انا ترى لان كنا المواقف هذي يعني. لا لا لا تخربا غير. انا اترجل في هذا الحديث جاء ماله. تقلم انت شباب. وفي هذا الشيء اخذ الرجل ما انت ماذا بالرجال اذا كان امر اخر هذا المباراه خصوصا هذا الوادي هذا الوادي تنوح الخطا هذا واد عام في وادي وادي عقزي له هو للمشي والشع خاص أما لم... اما اما البوافه سلمان الفارسي لما دخل عام الدور اه شعته غبرات فلها مالك يا ام الدردش وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يطرق واحدهم ماذا بالليل حتى تستح حتى تنتشب ما تقوله هل أكريم رأوليه من تعيه برحل شطوا اليوم خانيه هاكده هادخوا بركوا الراحل <تصفيق> اذا دليل لأن المرأة ها خصوصية في اعتباد بها من من زوجها وغير ذلك يعلم أن السنة تحضل اسمها على دوام التهجل لأزواجها ودوام الزينة في البيت نسكر حالي مثال في هذا الزمان المساكن ويدخل ويا رأيك ويا على سعرها ويا رأيك وداه والمسكين كان في الطريقة ما عدوش رب البسر ليس يا رب البسر على المرأة لأن تراعي زلجة مليار يجب على المرأة لأن تراعي زلجة ملكات جيد سمعني يقرب شيء تما ينفلون تشتفي روح تهيئ نفسها هي زوجها جميل يعني لا تهيئ نفس الحديات ولو سحبك لما كان الامر تشوفنا الهدي النبوي لما كان الامر الخالب على ذلك تنكر سيماد الفارسي من الدردان معناتها أن أمر كيشاير بناتهم مش أمر وردان بقى فلما رأيها شخص دادة أنكر عليهم بشكل ما هذا يوم الدردان بيدي قالتوا أخوة وقدوا الدردان هارة صاليب الليل مال طائب وهم الدردان خديمة أما عنده أي وصابر عليهم مع ذلك حقها مددوا صابر مع زجها لكل الأم هاي الله رضي الله تعالى وارضان وارضان غرش؟ ها هو آخر بينهما مؤخر هو سؤال ما يسع لأنه هو هو سؤاله ما يسع آخر بينهما مداخل نصر يجب أن يدخل ولكن يجب أن يزوجه في أخير هو المشكلة في بيش شكرا هو ما أخذني يزول أي خلال خذنا أنا خذنا من الداخل لا نعم بعد يخطفني أنا قد رأوك سؤال لا يزعله <تصفيق> ها؟ إذا كان الأخ لهو أبوه زوجت زوجت أن يرى زوجتها فالمؤخراف هذه كانت يسمحوا بابي أول وهذا قال هذا قبل الحجير بعد الحجير هذا السؤال ما يسعل هذا منك قلت لك <تصفيق> قد <من يؤكلي. تصفيق> ما المتغمسة من هذا منك يؤكش له سؤال رأيكم على اسمعوا لوجه دور ايضا على حسب انا وعد مسئني قبل الحجاب ادي المسلمات المسلمات قبل قبل الحجاب ذلك بعد الحجاب لو حتى يدخل ياي وش ولا يدخل الرجل على الرجل الا مع الله لا لا لا يدخل الرجل بالمرأة لا يدخل الرجل على المرأة الا ومع الرجل او الرجال مثل النص يعني حتى يزيد الاسكان تاعها لا يخلو مرأة جاوسة إلا ومعهدو منها المصفى لا ينزيلها بالإشكالية يعني ذو محرام يأكد وكذلك إذا خل الرجل بالرجل لوحيه العيدوس أما إذا كان معه الرجل والرجل جازة بإن كل مال أنت فتح يخلو الرجل ومعهدو إلا ومعهدو الرجل والرجل نعم صدق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلق راقة سورة الإخلاص المعودة في جبغة صلاة الفيزي والمغي انها سلوتيبة انها مؤخرا بعد طلبة الحلم هو الوقفان المفديه انها من المحدثة وقالوا على فضش من باس 300 يوار من حليث ركرة وإنما حليث الخاصة في أصطبق الفيزي يعني ما وزبها سورة بندها طالعا ومشاهد الأمراض يحتيشون لمراجعة ومشروع الجاي يشاغلين يتسر الله عثين هي انتلنا ورقة الحاجة اعنى كيش هي؟ رابط صورة الاخلاص ومعروضاتك دولة الصورة الكبيرين مدارة مرحب ثلاثة <تصفيق> في ذلك طوعتني صحيح عنا الشيخ جزمال يحمد الله عليم أتى في شكون هذا؟ لطلق هذا هذا الشيخ داعيا ماشر بن باطل شكراك الشيخ كانت هزاعتك لا نعبوش تجهون عندي الشيخ هذه أحد القوصات كانت توزع في هالأذكار طيب هو موضع الشيخ بن <تصفيق> هو حديث الله وعالم خاص بأذكار النساء ومكتوب في تلك الورقة أنه من الأذكار بعد صلاة المغرب ولكن الحديث ثابت في أذكار النساء <تصفيق> هو الشيخ بن هو باسم سؤال الله تذكر لما بعطى الصاله بيان استراتيجي بده كلام مش منطق اخذوه فيش منطق استحدا استحدا ثلاث مرات بعد ما خذليه وصلت ما في دي انا هوت ضمنت الشقه الاول فيه شيء ثابت في ثلاثه راء والشقه الثاني قال لا لا فهذا لا يوجد يعني قاعد ان شبه الشقه الثاني يعني الصباط الاستنتاج اننا لجعد في هذه الافكار لا يوجد ولا شبه بالاستنتاج يعني سوف وضع ما وضعه الشاي له وجعلها قبل صلاته ونقلها الى هي افكار تبعها يجعلها افكار تبع ثم ثلت ذلك نستمر هذا إحتاج إلى المراجعة يعني الآن قولوا كون من الإسنة قوليس لا، غير ذكر كما صلة الليل كان 0-4-9AH وصلاها 9AH عندك هذا لم أعلك عندك هذا لم أعلك صلة اكي ثاني حسب الطريقه هذا هو رايدتك مشكله جاده هذه الشيء يعني كل شيء مختلف شكرا اللي هو الليل اللي... والنهار بنام ماشي ثم تصليها اربعه طب الاشياء من جاكم خلاص احنا بنقول لك اربعه ها انت توضح بينهما صلاه اثنين جهات فاحنا قلنا صلاه اربعه اربعه لا تسعه عشر ركعه ثم اربعه لا تسعه ثم صلاه ما لها خمسه ثم صلاه ما لها بعد كده وعلى ذلك افصل شكرا لكم طبعا ثم ننتقل عن اخذ النصوص النسخه الثانيه ليه يجوز خلافنا في النهار يمرقونا اذا لا يجوز خلافنا ما فيش الشيء اللي يروح المشعل اه قالك في الليل يروح المشعل هاي طب شعبه ضو الليل يروح المشعل يعني كل ما في كل هذه شويه ما تيجي تقول اه اه تحكي تصلي انا صلاه النهار المبنى صلي الضحى اربع متتريات فيش شيء مش يعني <تصفيق> يعني الان هذا طبعا لما بقى صرت نقراه الى في الشاشه النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو يدل على ان الافضليه مثنى مثنى في الوسط وجواز صلاه اربعه كالتاليات كجاء الشركه يعني انا اسقط اللي دايما اريد هذا تساؤريات مع الطالب حتى لا يقنشه مشكلية وتعمل نفس المعاغلة مع نفس النفس موظم اخر يعني في هذا المزل مشكلية ونفس المزل تعمل في الموظمات مش هذا عند مشكلية هناك ثلاث غروع هناك هم يتدخل هاي الخاتنة هو وخميل اللي تدخل هو اعناب في يوم ما ضربت الليل هو التدخل في الوسط اللي في, في الليل خلال المشكلة فهكو شاشة كان لهم سعروا في الليل و تدخلوا لكيب كيب لا فرقة بينهم وطولات بقوش افتدخلوا حتى المسطره انا صارت و في ثالث صفحه الصلاه اربعه انت شغال وفي تفضل مسيب اذا الله غيره باذن الله خيرك حمدك وين اجريت هذاك هاك قلت لك روح عند عم بحبك دارك قال لك تفضل وراي مشكله ايه وراي مشكله انا حمد صار في وراي مشكله يا حبيبي الاولى وقبل الصلاه كم باقي لك ركعه والاخر بتاعي ده وراي مشكله عارف سمجھا سکتے ہیں سمجھا موازي توين في ديوشن بس ولا ست دي ام بعد خرج قرعه كده فقانا موازي مرغوب شويه لا مش موازي لا بشكل كده ما <مأنشف> دي احمد هو احمد امين جسمنا في فرحه يبره هو فرحه ها قلنا دي فقانا هو شلون احمد امين بيطلع يضحك ايه الصحابه اللي في غرفتنا دي في جسم قرعه بس خلاص ما شاء الله يعني ش... التأذي بالقرآن أو البكاء أثناء خلال القرآن لا يتلو عليك القرآن لكي يشبه ليس لرحمة فمن تمام الرحمة لأن محرك أشجانة للحوفي وكذا وغير ذلك سأقول له إذن لا نجعل من هذا أن القرآن ليس رحمة ما شاء هذا من القرآن؟ ما شاء هذا من القرآن؟ إذن نمشي النقطة هالي معناها هالي دولة آه. خلاص معنا الآن جيد إشكال وعدها فورا شاء الله معرفة هذا بس <تكلم> يسمعوا الآن يقولوا لا معنى لها القران اذلي اللي يعملها ماذا على الكفار فكاننا في اذنه مال وقد اشقال الايه كما <تكلم> اه, آه. <تكلم> كأن, <نفسي بقرنو؟ تكلم> كان في اذنه في اذنه كان في قدر كانك كان في اذنه وقت اعظار ولا اعظار في الآثر نعم يحكم الكاظر مثل هذا الذي يسمع جاسع كي تقرأ القرآن يجب أن يكون نفسه هذا ف... معالك ما أضحنا لكن حالته التي فيها هي إداية فيه معالك المصاب بالجن نتأثر يقضي من ذلك فهل لا أعرف يعني إداية جنب القرآن أعرف دواء مرحبا دواء مرحبا المسكة عند كنت ونا رأى رجل الممرأة عادي <تصفيق> داخل مساعد ما هذا؟ وش هو رجل الممرأة عادي داخل مساعد لا يجيو سبور ما هذا كل وقت مرأة عادي سوك يا أخو مسعى مما لا يوراء لا يوراء يشبرنا قديم يخبر الرجل والرجل والرجل مر... ثم عندما مع الرجل والرجل شيء اذكره سيذكر ان يورث خدمه الشماتين على ساكته اما سوى ان ايراد قلصنا جدا شطعه امه الى امرهم بالصوات ان كل امر قال شيئا انكم لا تامت <تصفيق> من الله قال امرهم الله فدل هذا ان ان الناس يحمون ان اخطى وصد الله على الثلاثه او عاقبه الله شر وان اخطا قر عليه وذكرت بعد هاي كان طول الكلام الذي يرمي في هذا انت موجوده هل كان ممكن يتكلم هذا حتى مضبوط الطالب مش هذا كل شخص بيعقال شخص معين قلت لي معتقدين بين شخصين عدمن وهو مخطئ فليش انه ماخذ معتقد شخصين عدمن بعد لا مش ترجع اا اي طيب قلت انت شو قلت لها استمعت جواد بعد الوضوء قال ان الله لا يشق عليهم ما عند كل وقت قال هل من هذا الكلام او يمكن لأ... لا امره ضوء قال ان امره هنا الذي خاصنا اه لو امر الله فكان ما الله يا الله عز وجل عند كل يوضع من قليل من هذا وكيف يقال يوضع من هذا وشيء مقارن كيف من جينها آية ليس لك عليهم أم الشيء قلت وعليم وعدد قلت وعليم وعدد مستدد يا قف الله نعم هذا سلطاني لذلك حسنا يشعر يشعر او مش راي او مش راي هيك الناس بتسالك مش راي انتا ليش شايف شي لا متى شايف هو وين عنده اساسه هو يخطا هذا ما له شان اولا من ان الوجه الوجه انت الان وطلعت يمين وبعد التراجع بتطور لكن انا ثلاث مصارع ما بيمشي بتقول يرجع هذا فوق يشرح المقايضه اي حديث كان لا مفهوم السوا لما <تصفيق> تقول ما هي خطوها أنا في اي احطها اعرضها او وجدني تخطط سياسه مثل هذا تقول لي كلام شكل عظيم كيف بدي حتى يكون وارد معك نفس الشيء ما معنى قول دعانا ما اتاكم الرسل فخذوه ومن هلكوا عنه فانت لكن يعني حاولوا لي او سي او ترى او يعني ما معنى هذا هيصلنا ما قلت عليه هذا هذا ما يخطاش نقول ودناكم الله عظيم ويفسر مكانه ومكانه ما أدات من رسولت في فضوه موقع الشيخ بعد الأقرار بعد الأقرار من الله في هذا <تصفيق> الموقف للصحابة يقول خذر وراهو لين الأقرار وين شوف هذا الهد في هذه الأقرار من الله مين يعني بدلت أقرار من الله لألت يمنا جالس على آريكته يأتيه المناقش ها؟ المهم انا رش بالفرق تمام طيب عايش بكره اشتغل طيب كل انت ناقل وانت دي هاي اللحظة حامل اللي تبكر حتى تقوم بحاجة بحاجة طيب؟ لابد انت تذكر عليهم ما تتطبيع فالآن أبعى مات المسرين لأبيل لك وططل أنت بنفسك إذا الحكم على ذلك الخلاف اللي تبهينته أنت أهو صواق الخطأ؟ غاد من منها انت أعبر ننعجيها تقلل حبيثة حتصت بها تقلل حبيثة وقلت خاطة صواق وشية بلية لكن آهن الحديث عنه هذه الميزة انمو يا خو رب طالب الى حين حتى حتى يشير له بعد اذا الحكم نقول اخذه واتبك واتبك واتبك واتبك <تسلس> محلس ذلك. في ذلك التعدي والتفحص والتتبع فيما يقال والنتائج التي هي غير ذلك هذه النيته هذا النهج ليس عند غير الحياة من اللي ستمر لي لأن الشيخ بن عتمين ماذا كعلك؟ هذا اللي كان عالي في السحرة الشيخ بن عتمين قلوا من أروعة والملازل طيبة هو أن الشيخ بن عتمين يطرح المسألة على الجماعة ويتمع شيئا معها ليسينهم يبعد ذلك فلا مش ملازل التعليم ألقاء بحاضرة وأفضل منها أن يطرح مسألة ثم يراكشها على الجماعة فهم يقول هذا إذن أنه رجل مسألة عاليكم لألت لأن أحدكم على أي كثير كرسي منهم زال إسماعيات امرت به او مما امرت <تصفيق> به او هيتعان ما وجدنا في كتاب الله الحلال حسن لا وما وجدنا في كتاب الله حرام حرام لا ألا وإنما حرام رسوله مثل ما الله ويقول يأتيه القمر مما هم رسوله او هيتعان بلد رب نزيل واتا من فائد الدائم بدأ الهنس في اليوم دائم الموضع لها طلبة العذب هو أثناء كراء العالب لازم في نفس الوقت بدون تعارض يعني بصغير المخ لما لديك من رصوص حادقة هذا الأمر عادي مستشف في ناحية المنزيد الميزة وهو أن طالب العين لازم يكون عنده مخ وشغاية في هذا الزمان نتأخر حتى من السجدين تحنا البعضين هم المسلدين وما أنهم هذا طالب يحضرهم هذا السجد في جماعة السعودية ومسافر رامي نزلهم هو إلى مدينة المدينة فأخذهم يتحضروا بعض المحافظة المسائل فاعترضوا العديد بعض الأشياء ليفهموهم فإنه يتقال أما مطاقش فعلا هاكذا علمنا يوم الأول هاكذا علمنا يوم الأول في المنزل ولهذا أصبح إذا كلمنا الآن الله. فيه نص كلمة حدث كار. كارتو طاهر النص قال اه انت ان فسدت الدين بهذا الدوارة تحت نصوب اه لازم يلزم خلاف النيبه يحبش على فعليه لازم او لازم حلول اصبح لازم كلام من, كلام من النبي ده وزني لهو بيدوني يقولي بيدوني كلام مشارح ماذا مشاهد سبحانه وها دي مصيبة كبرى نعيشها بآل الزمان يعني لما يجي يقول طالب العلماء من فقهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التالي والنص هو ماذا اول العام يسهل يسهل لي ما اصبح على كلام حضوري ما كان فلهذا السبب ما كان يتحدوا سيدنا الشافعي فاجابوا حديث قال لنا مشي ما رايك يا شافعي ترى عيتك تحس في النار ترى بيقولوا ترى الاذل ونقول لك الرسول ما رايك يعني الحقيقه انا بقول ان الحراسه عارفين بعض جدا ولو عند الشباب اذا على نفس احنا نقول لازم الطالب اللي يكون يقرا لازم مخه نفسه المخ شغال يعني ما لديه من مخ شغال يستخدمها ولهذا اللي صار صلى ما عاد باع في ولا هم شدمته ولا اخر مكره القصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه آه لا يطوق حد لا يدخل أحد شاهد بجعة الرضوان لا يدخل النار ان شاء الله شاهد بجعة الرضوان فقالت أمّا هي الرابعة هل هي الرابعة؟ حصة؟ لا تحصة طبعا أجلت نصب لك بعد التقوض ما هو حصة؟ فالأمّ كذانه جيده أمّا أمّا رضا أمّا أمّا أمّا ويأتي صحبية كذلك قالت بلا قال هذا شيء في المناج كم المحي لانا ريها كم المحي لانا تتأتي في المناج طول حد علي من شيها فراجعت تذبيت في اوى فيه الرابع عن جادر رضي الله تعالى عنه وارضا وهي دائما يعيش مع المصوص تقالى لوصيه لما ما وصل للأجبارين نفس الشيء وصلي الى انا ان المعتقدة اليمن حفصة وماذا؟ ممكن تجيب بعض مخدثين بكروا ذلك لكن عندما ترجع للرواية وكتبتها فيها سبعة انا في ترجع للرواية هو احنا ثابت عندنا ان حصة, حصة قلاته وكذا لا لا رواية عن جادري عن امي كذا قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عند حصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند حصة اجبيتها يعني انها باستراتيجية بالمعنى مش هي اللطب يا قال النبي صلى الله عليه عن امي قال قال النبي صلى الله لا يدخل النار ان شاء الله بعد فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الله تبارك وتعالى ثم ينشي الذين اتبعوا وناظروا الظالمين في فيها جدية هذا النص هذا على كل السورتين عندي فيه فائدة لكن فيه فائدة علمية في الصورة, الصورة أقول رسولة تانية نقول الآن بالنص هذا عندنا قال جابر عن أمي كذا عند حقصة قال قال صديقه رسول الله الترسل يقول فأهو عندنا جابر قال في عدة رواية عند حفظة معادي عند حفظة لطلق عند حفظة ما ليش حفظة هو من مسلمة هاي السحابيه أمه الله ايزاك الله انا كن الله تباك الله لاتبك الله الله البطار وحفظة وحفظة وحفظة وستقان البداد وحفظة فالجمال كما ندلق الرواية أعلى قال الذي قالوا قالت وريح في ذهن الحبصة وقعت المشكلة ابنها ذي ممكن حبصة ممكن ثلاثة لكن بعدها أقول تنساعد ذلك وابدل من ذلك أقول تنساعد ذلك وقعت وقعد فقرارين قلت لأشوف يبهان قراره في ذهن الحبصة جابت مباشر جابت عكمي مباشر قالت سبعته إذن قالت بلا ما ليس مؤكد لا مشي ومبشر اعترض ببناء بدليل او بدون دليل بدون دليل قد لا يكون نارا فبالا هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لان اعترض بمعنى بدون دليل قالت حسان وان منكم الا عارضها دارا من تهرها شرحها ثمل الذين تفوت فيها ليك يا لا تنظر الارض تعم اللي تصخصها وهذه المهجه اللي اريدها الان لما تكون يا طاش عندي صار كل لازم يكون بماني بجديد يا طاش مبارح جاء يتشدد ما حصلنا شيء كان غير هذا الشيء بيحكي غير فقط سافرنا خصتنا تحدي يكتشف يخذ نفس كان يقول لي سامي امين يا طاش احنا كان سامي امين تقول ما يصير ما كان هذا هو هذا الشط فهمت كان كنت نحاول فيها انا وتحاول بعد ما فهمت فأنتم بأيش كان بيدالك لفتل عليك إذن شرقة وهذا ما تملك الحرة فالصرى هذا وش عندي علم مليش جاسب عني ينطلع تعم هذا وش عندي. ثم عاودت الحوار معه ومليش عادي مسلسكت عاودت الحوار معه ومجيب أدل الأخرى ولا اقتنع فهو تجلس وهو اقتنع بمتعني روح مالا وزن عمل كفار وزن عمل كفار بل ذلك كان موضوع هذا فلما وفتلق لما قلن عميش هو كتوان هذا ما عملك انا سبا لكم انا لك. انا اتكى انا انا سبا لكم علي انا انا هونو تتكى انا تقلل من المودي انا عندي عادي لكن هو فهم مني شبا لها خلص مالا مو غضا لها فش دار الله فايرا فجيس انا صفر مقصد من النابليا قبل ان يسيح لعلي اشعر الله يروح من المتاح ما فكرت شيء ان اشعر يعني انت عيتنا مع علي وانتبقت لا تحق ولا تحق قولي مخناف مي شكه ما اقدر نعميش معنى شيئا إذن هذا الوقت الضحية العلمية من ناحية تدريبه نعرف مرحبا على كلام نفس الله وهذا أمر أحده لأنه فالده يقرى يقرى عكشة مهنوك شخص عده تسمع فيه مخارجون شخص عده ما أحده مخارجون كيف تقول هذا والله تباره وتعالى يقوله لما من فوته يكتابه بيمينه يصورك العاشر وحسار مزيرة أقرى يا نبي لا إذن يعني كل على ان بنادشه المحبب الطخ مخه ما شغال مع الادب وما بدون ذريج كيفته يقول بدون ذريج امتخاها يعني حكي انك ما تعرف مال ما تصرف ولا يكون من مشاغل ما لا ينتهي ولا يكون ما عليه افضل النص العام اللي نحكك هو هذاك المخ الشغال والان بدليل اعترف في شيء موطن او كان بدون دليل ممكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حربه رضي الله تعالى عنه والله ها. قال يا شبرا الامر اللي احنا في مكس فهو اللي هو مفلوغ منه. قال هو قال هو هو سفاره قال يا رسول هو الامر المطلوب الدين قال يا ابو ابو وين ذكرنا هذا التبويق ما خرج وين ذكرنا هذا وين ذكر ااا ساعه ما ما تخوش التبويق بين الحبان قال باب... ايش هادي ف availability Essaan باب اعتراض متعلم على العالم بما يعلم أو في معنى فعل باب اعتراض متعلم على العالم بما يعلم فهذا ذكرو باب بدك عن تخصيب على العالم بما يعلم قال speakers لمن صالحك انت آن سيد belg يقول لي ذاك الله teve vyre раз il يعني حقيقة علمتنا وين نروحه باش ننسي بلوشين شي بلوك انا سبقت لتعليمنا انا وقم بم... بمدة على هذه القرية بعد تعليم التحيظة فبالحال من يغوب لهذا اداه وذكر اعتراق معالمي عن المتعلم من يعلم او في معنى معادي يعلم او بين الها فهذا المجال الآن الحمر مفروض انه هو قرص وفيش دليل مفروض انه قال العمر ففيه بلعنين هذا اعتراق قالوا في فاتف المعمل فالرسول قال اعملوا ففي من عمل اروا تجعل الأمر الشرعي اعملوا بقى يحقق قال إذا نعمل <تصفيق> لما كان المسيح يقول لهم قال عمل لما رأى النبي قال اعملوا معدتها مبقاش مجال قال شيش فرعقود وذكر قال إذا نعمل ففي مجال وقف المجال هاي كنت أريد ما تعمل ذلك المقنية قرأ كنت عنده هاي ذهن الشقائد حتى جيب صعب شين عن عزمين يستحضرهم وصلين ومشتن عندهم لكن عادلت حضارها خليها تمشي نسيت الحكرة طبعا ما يسألنا بس بدون فتزا بدون كابل تقل بره مش الداخل ماذا لك ماذا لك ماذا لك ماذا لك تستفرها لبقى حد كنتم يدون محب الدنيا بجمع الدنيا ما معنى الكتاب جعله أقول صلى الله عليه وسلم لما عبدالله عمر المتعاص كان يكتب عن النبي كل شيء ماذا حصل بعد ينادي؟ عليكم فالقريسة قالوا اكتبوا عنه كل شيء هو فشك ماذا بعد الظلام عليك عاصم؟ عن الكتاب فرآه النبي مؤساء يكتب وتوقف قال ماذا؟ قالوا في لتنا قالوا اغسر ما يخرج من شيء اللحظ معنى هذا؟ وحي يتأكد الغامر فين زي حيبراين بس لا الناس الثالث ونصف الثالث يجب أن تحديد الناس يجب أن تلاهم حتى يجب أن تحديد الناس وما سيقول فقال إلا الأمر مازلت مازلت يعني. ها خرج السيش كيس مالاقا مالاقا مالاقا مالاقا انتم قدرة بيش يقومون دنياكم حتى ستعدم الحلو نتائي ها مالاقا آآ يا الأخ يا الأخ هو الشوء الدنياكم أنتم مالاقا يا الأخ ذا لا مال إذا فتبت بقرد <تحضير> شيء حجب في المعطب ومين صرت هذا؟ مين يمكن أن يكون لهذا؟ في هرب الموطن لو لديك أنقص النبي هذا الحج هذا ماذا يحشون؟ تفتح ذلك تشرف على مصر كل كلمة سينا هذي شغل الحدي مين؟ مين؟ شيء ما يحبب يحبب يصبح كل كلمة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ربما أنه أخطع لأنه في نفس الموطن قال أما وإن حدثتكم عن الله تغوضوا هذا الشيء عظيم جدا فرصاعدة معنىتها كان في المسائل الاجتماعيبية ليحبث تحقيقها تعالى الزراعة تعالى أي شيء تعالى مصالح تعيش ما فاسك أنا ونتم شواسية اشتركوا أما وإن حدثتكم عن الله إن كان الأمر إلى قلب الإناثة وحي تغوضوا معنىتها تغوضوا مشكوا لأمر ماذا الشرح الناس يشيب بالباء باين طيب با با الشيخ عثمان سلام انا هذا في بدانا أن النبي صلى الله عليه واله وسلم في طابعيه هي وحده هذا قضيه قدرنا قضيه انا سوت ولا ماذا طب كان لنبي هي له اصلا عافى الله عن كلمه اد قلت لهم ايه دعاء من الفطر ها لا كيف كيف يسمعه وما دعا المدنوعه فقد تعيك بله اللهم عليك إلا عليك بتكوان دعا وما دعا دعا هو تكلم بهذا العقل كيف يسمعه هذا كل ما قاله هو من ذلك الحالة مش تسريع اتمنى من ذلك اتمنى عنها اتمنى القبالة للشهادية الآن هذا سوى تولى أجياء هذه قبلة مصالح مطالب شاهي أعمى هو رأى أن المصلحة التلتيج على من عن العضى مات أنت بين أسرى ومسلم كله هذا ما فعله مسلم العمية ولا إلا مسلم العمية تدخل مليئة يدعو بالقليل لكن وين المصلح والمليئ كان يشي هذا قوي لما أسرنا سعدنا سعدنا سعدنا سعدنا إذن لما أسرنا كله هما رجعوا القوم بتاعهم سيد القوم كل منهم قال إلا أموالهم بدأ عليهم حرام حتى مات سيء او سلمون فالتا سلمون كامل ببذل هاتفين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفق عن الهوائم هو إلا بحلي وحان وفي التباية السرابية هو كغير إناس يعني عدسة وقت الوعلان أصلح أتظن منك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر كسرعي شور صحابه طبعا هي قصة مفام نبي نكون عصر أقصر ضد أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه هل تظن أن النبي في الصحابة في أمر التشريعي خروجها في, في مقاتلة النديم؟ لما خل البيت وخل الشر في نور ما خرجت في نور الشر، لما خل البيت ونبس اللعمة، صحابة شغار في حرما نتعلم التراجع واللبيه نصف الشريعي، ما كان النبي إذا نعمته وإذا لمسه نعمته معنا يعني إذا كان معناك مبين موضينا الذي عنه، واللازم ينروح مصباح مرسيس المنسيبين إذن هذه المسائلات التي هي من المسائل التي يشتن فيها المنسى وصدق ولهذا في مساكة وجهها فخيّم الوجهها من إرجاء التصريب القرآني في قريط الأسراء إرجاء التصريب القرآني واستشام السحارة جيد مكان لني كل أسراء شعب أعملهم عنك إيه نسعب من جميع المنسى هل الله وتتدريمها إذن لا أشرم ذلك مشحف وكان لا أشرم في العسل. يعني هو على اسمه العسلة ليس التقريم على الهني عن الناس يعني حكم تشيري على الناس حاكم على نشو العسل قالوا انه وهذه تعرفه النساء وقيت النساء عامه أزواجه النبي وقالوا له قليل في كريحة مامه كان فيه روح ضوّل من حينه فاني هو أزواجه التنخارم موشي لا يسمع ليه كل صاحب الدالي وهو عينه التنخارم كانوا يقفلوا الجلوس عن من؟ مسلم المسلم سلم تقول لي يا سبط عامه تقول ماشي زي ما نجد يشعر زي ما نجد يشعر بشانها يتحيك تهيله باته فالحلا طيب تراك جزدان لان ينبينون فهو لما شيء بنعلم لا فقط قاموا انها رأيها اعطينا راح بماله ما نور جيه قال ده مصر العجل مع هذا العجل وحرم عيه في برواية وفي أخرى حرم قد جالي على مسر العرام هذه الأمور هي حق له اليوم على ذلك فجاء الشرق إذا وضوء إلى ذلك أما في الأمور ديش بيكلة بديوش فأنا قلت في الأمور فأشار بنحدين في هذا وقنتين في هذا أحيان حتى نشعبه لأما قلت شاكيه نشعبه نشعبه بلوش حياره من بكس ما عليك الله نشعبه